همام تعال تغازلني المنيه من قريبي وتلحظني ملاحظه الرقيب وتنشر لي كتابا فيه طي بخط الدهر اسطره مشيبي كتاب فيما اعنيه غموض يلوح لي كل اواب بمنيبي ارى الاثار تعصر ما اودي وَقَدْ مَنْ كُنْتُ رَيَّانَ الْقَضِيبِ أَدَالَ الشَّيْبُ يَا صَاحِي شَبَابِي فَعَوَّضْتُ الْبَغِيضَ مِنْ حَبِيبِي وَبُدِّلَتِ التَّذَاقُلُ مِنَ النَّشَاطِ وَمِنْ حُسْنِ النَّبَاتِ بِالشُّحُوبِ كَذَاكَ الشَّمْسُ يَا هَنُو هَضْرَارٌ إِذَا جَنَحَتْ وَمَالَتْ لِلْغُرُوبِ تُحَارِبُ نَجْنُودَ اللَّاتِ جَارَا ولا تلقى باساد الحروب هي الاقدار والازال تاتي فتنزل بالمطب دبي والطبيبي تفوق اسر من ان قوس ذئب وما اضر بها غير قلوبي فانها باحتراث من جنود معيده تمد من الغيوب وما اساءت الدنيا ولكن على ما قد ركبت من الذنوبي طال احسي على طول اعتراي ويا ويحي من يهم العصيبي اذا انا لما نحنى سوابكي على حوبي تتهان من سكوبي فمن هذا الذي بعد سيبكي عليها من بعيد او قريب